رجل يقول اعتمرت فطفت وسعيت وقصرت جهتين من رأسي فقط وسمعت أن ذلك لا يصح فهل ذلك صحيح؟ وما الذي يلزمني إذا كان هذا القول صحيحا؟ تقصير الشعر والأخذ من شعر الرأس ولو بقدر أنملة ولو اقتصر على ثلاث شعرات وأكثر العلماء على أنه واجب يجبر بدم وقال الشافعي أنه ركن لا يتم الحج إلا به والسنة أن يبدأ بالحلق من الشق الأيمن ثم الأيسر وما زاد على ذلك فهو سنة فالحلق أو التقصير وارد في السؤال صحيح إن شاء الله والحج مقبول إن شاء الله والله أعلم